وما حكم تكفيف الأعضاء بعد الوضوء في سنن الترمذي من حديث معاذ بن جبل كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه أي يتنشف به قال الترمذي غريب وإسناده ضعيف وبه جزم الحافظان العراقي والعسقلاني وفي السنن أيضا عن عائشة قالت كانت له عليه السلام خرقة يتنشف بها بعد الوضوء قال الترمذي هذا الحديث ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وأبو معاذ سليمان ابن أرقم الرازي البصري راويه عن الزهري عن عروة عن عائشة ضعيف عند أهل الحديث وقد رخص قوم من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم في التمندل أي التجفيف بالمنديل بعد الوضوء ومن كرهه إنما كرهه لما قيل إن الوضوء يوزن روي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري يقول الزرقاني بعد الكلام السابق الذي ذكره القصطلاني يجوز التنشف بلا كراهه وعليه جماعه من الصحابه ومن بعدهم ومالك وغيره وذهب اخرون الى كراهته لحديث ميمونه انها اتته صلى الله عليه وسلم بمنديل فرده ولقول الزهري ان ماء الوضوء يوزن وأجاب الأولون بأنها واقعة حال يتطرق إليها لاحتمال كما أجابوا بأدوية أخرى ثم ذكر الزرطان حادثة ميمونة التي ناولته ما يجفف به ماء الغسل فرده وانطلق وهو ينفض يديه من الماء وبيّن أن عدم أخذ الخرقة هو لأمر آخر لا يتعلق بكراهه التنشف بل يتعلق بالخرقة وبغير ذلك قال المهلب ابن أحمد شارح البخاري يحتمل تركه الثوب لابقاء بركة الماء أو للتواضع أو لشيء رآه في الثوب من حرير أو وسخ وقال إبراهيم النخعي لا بأس بالمنديل وإنما رده مخافة أن يصيره عادة فيشق عند عدمه تركها وقال النووي اختلف أصحابنا الشافعيه في ذلك على خمسة أوجه أشهرها أن المستحب تركه وأن فعله خلاف الأولى وقيل مكروه لانه عباده يكره ازاله اثرها كدم الشهيد وخلوف فم الصائم وقال القرطبي ولا يتم قياس ذلك على دم الشهيد لان ازاله دمه حرام وازاله الخلوف بالسواك جائزه وقال الزواوي القياس على الشهيد غير بين لان الشهيد يسقط عنه التكليف بالموت ولو جرح في سبيل الله وعاش لزمه غسل دمه مع انه اثر عباده وقيل مباح بلا كراهه وهو مذهب مالك قال النووي في شرح مسلم وهو الذي نختاره ونعمل به لاحتياج المنع والاستحباب إلى دليل وقيل مستحب للسلامة من غبار النجس ونحوه وقيل مكروه في الصيف للترفه مباح في الشتاء لضرورة البرد وعن ابن عباس يكره في الوضوء دون الغسل لأن الوضوء لا يكون إلا عبادة بخلاف الغسل فيكون للتبرد والتنظف ونحو ذلك قال النووي وهذا كله إذا لم تكن حاجة كبرد او التقاء نجاسة فإن كان فلا كراهه قطعا وحديث لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان قال ابن الصلاح لم أجده وتابعه النووي وأخرجه ابن حبان في الضعفاء وابن أبي حاتم في العلل وبعد فهذا ما نقلته من الزرقان على المواهب ورأيت كيف اختلف العلماء في كراهة التجفيف وعدم كراهته وهي صورة من صور اهتمام العلماء بكل شيء حتى فيما هو مستحب لا واجب والأمر عند تغير الظروف لا يستحق الاختلاف الشديد والإنسان مخير في اتباع أي رأي يرى فيه مصلحته والأعمال بالنيات والله أعلم